BOOK 2 59 Tisعتun wachemszun A postán Fii mektab elberid Fii mektab elberid Hol van a legközelebbi postahivatal? Eine Júzsu, akrabu megtebi berid? Eine Júzsu, akrab megtebi berid? Messze van a legközelebbi postahivatal? Hel il me szefetú baida tun an akrab megtebi berid? Hel il baida an akrab megtebi berid? Hol van a ahol találod? Ahol találod? Ahol találod? Ahol találod? Ahol találod? Ahol szükségem van egy Ahol találod? Ahol találod? Ahol találod? Ahol találod? Ahol találod? Ahol találod? لأغلى بطاقة ورسالة. لأجل بطاقة ورسالة. من يبكرل ال postdi كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ كم أجرت البريد إلى أمريكا؟ مين نهيز أشمام؟ كم وزن الطرد؟ كم وزن الطرد؟ كولت هاتام ليجي بوش تفعل؟ هل يمكنني إرساله بالبريد الجوي؟ هل يمكنني إرسالها بالبريد الجوي؟ ما ديك طارد؟ ميج مجير كزيك؟ كم يحتاج وقت حتى يصل؟ كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ قول: دودوك أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ قول: وا لاكوزهليبي تليفون أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ اين توجد اقرب كابينه تليفون؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ هل عندكم دليل التليفون؟ هل عندكم دليل تليفون؟ إش مري ön Austria ívó هل تعرف كود مفتاح النمسا؟ هل تعرف مفتاح النمسا؟ egy pillanat utána لحظة سأبحث عنه لحظة سأبحث عنه أه، فونال mindig الخط مشغول باستمرار. الخط مشغول باستمرار. ميك ساموت أي رقم الذي اتصلت به؟ أي رقم الذي التصلت به؟ هل سُر أ ينبغي أولاً أن تضغط الصفر يجب أولاً أن تضغط الصفر